كان في مصر أمير حكم الناس سلينا قد جند الله فيها يوم جاء وفاتحينا كان في مصر أمير حكم الناس سلينا قد جند الله فيها يوم جاء وفاتحينا وتولى الامر لما فتحت فتحا مبينا وهدى الله بنيها اذ رب الاسلام دينا اسمه عمرو فهل تعرفه في الخالدين ذات يوم خرج الناس جموعا يمرحونا فهنا حلبات فرسان أضوا يستابقونا كل من سابق فيها يبتغي فوزا مبينا ولقد كان ابن عمر في صفوف اللاعبين فتحداه ظلام كنبي السبقي قمينا وإذا بذل الأمير الغذي قد عجنا جنونا وبسوق الراح يذني ظهره ضربا فخينا وإلى مؤد يجري يشتفي الظلم المبينا لا تعلم أن ابن الغزاة الفاتحينا أن نبل الأكرمين المؤمنين المهتدين ذهب المسكين يشكو لابيه ان اهينا فاتاه المشورات فقالوا ناصحينا او ما تعرف يا هذا امير المؤمنين ان في طيبه شيقا حرر المستعبدين نشر العدل وارسى سنه الاسلام فينا عمر الفاروق فاذهب هو عون اللاجئين ومضى بالابن يسري عابرا صحراء فينا وإلى طيبة تشاد العزم مهتاجا حزينا وروى القصة للفاروق صدقا ويقينا فأثارت ما اثارت فيه آطفا وشجونا ودعا عمرا فلابا وهو قاد اظن الظنونا ثم أومى نحو عمر وبحزم لم يلينا قال يا عمرو لما افتعبتهم المستضعفينا قلق الإنسان حورا منذ أن كان جنينا تخض بالحق ولا تؤثر على قرن قرينا إنما الناس سواء عند رب العالمين الناس سواء عند رب العالمين الناس سواء عند رب العالمين الناس سواء عند رب العالمين